بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنى وثلاث وارباع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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يخذبوك فقد خذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله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 وما يؤمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عد فرات سائغ شرابه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 ما لا يتذكر على وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظن ولا الحور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وضرابي بسود ومن الناس والدواء النام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عبادي العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ ۚ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۗ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اوثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم موقتر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك من الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحللون فيها يحللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير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 والَّذينَ كَثَونَهُم نَا رجَهًا مَ لاَا يقُب عَلَيهِم فَيَموتُ وَلَا يُقَفَفُ عَّمْ وَلَا يُخَصفُ عَم مِن غعَذاابِهَا كَذَلكَ نَجز كُلكَفُور وَهُم يَصْطَقُونَ فِيهَا رَبنَا أَفْرجِنَا نَعن الصالِح رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنِ اتَّذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الله عَم وَبِ السمواتِ والالأَرض إنِهُ عَمم بذاتِ الصّدور هو الذي جعلكُم خَلَائِفَ في الأرض فَ مَا كَفَرَ فَعَلَ كُفْر وَل يزيد الكافِرينَ كُفرْرُهُم إله دَرَفِيهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرف في السماوات أَمْ اتيناهم كتابا فهم على بينه فهم على بينه من بن يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غررا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالت ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمان لمن جاءهم نذير ليقولن أهدا من إحدى الأمم فلما جاء زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحرق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَهُ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مَا تَرَكَ عَلَى